وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 الله عزيزٌ دُنِّيَ قَمْ يومَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَاتِ يومَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ